بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تيههم البين رسول من الله يتلو صحفا مطهره في كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم مخالدين فيها أولئك هم شر البرية ولي حات هم خير البريه جزاء لأن هار خان ديننا رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضى عنه ذلك لمن خشي ربه